أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصاب أهوارل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وارل فقل والله بما تعملون بصير 110. أيود أحدكم أن تكون من وأعناب من جنة من نخيل وأعمدة تجري من تحتها الأنهاو له فيها. سموات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها الصوم فيهنهم فاحترقت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 وَلَا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد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 119. فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا